مع الأدباء برنامج من إخراج بهاء طاهر ويقدم هذه الحلقة محمود عنان سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وأسعد الله مساءكم ضيف حلقتنا لهذه الليلة الأستاذي الكاتب القصصي والروائي والمسرحي وقد صدرت له في القصة مجموعات داود الصغير في ضوء القمر النمل الأسود وابن العالم كما صدرت له في الرواية النهر والعودة للحياة وقد نشرت مسلسلة في صباح الخير كما صدر له في المسرح طيور الحب المرأة التي تكلم نفسها كثيرا وثلاث مسرحيات من فصل واحد أهلا وسهلا أستاذ عبد الله. أهلا بك أستاذ محمد يصر البرنامج مع الأذباء أن يستضيفك في حلقة هذه الليلة ويبدأ معك البداية الطبيعية <تصفيق> للإنسان وللكاتب معا الميلاد ولحظات النشأة الأولى يعني أقولها أنا اه <تصفيق> ولا يمكن تكون موجودة في كتاب المرأة التي تكلم نفسها كثيرا ومع ذلك يعني نكررها اه ولدت في عام ستة عشرين الف وتسعمائة ستة عشرين في قرية ميت خميس مركز المنصورة قضيت فترة طفولتي وصباي بين القرية وبين مدينة المنصورة انتهيت من مرحلة الدراسة الابتدائية والسانوية في مدارس المنصورة ثم انتقلت الى الجامعة في سنة الف وتسعمائة خمسة واربعين التحقت بكليات الحقوق وفي هذه المرحلة حدث كل ما حدث وسنتعرض لي فيما بعد بعد هذا بعد ان تخرجت من الحقوق عملت محاميا بعض من الوقت ثم وبعد فترة صراع لتحديد مصير الانسان تحديدا قاطعا هجرت المحاما وارتبطت بعالم الكتابة تاركا نفسي للبحر وامواج البحر تفعل بما تشاء <تصفيق> هو في الواقع ترصبات النشأة الاولى والبيئة الاولى سواء كان تاريخ أو بيئة محيطة به فالتاريخ مثلا بيحدد ارتباط الكاتب بأحداث معينة وبيحدد تعرضه لتأثيرات معينة فمثلا الجيل اللي عاصر صورة 19 غير الجيل اللي عاصر صورة 56 غير الأجيال دي فموقعك من هذه الأجيال طبعا معروف وبالتالي كان سؤالنا عن تاريخ المولد ليس سؤال مجرد معرفة الميلاد وإنما رغبة في معرفة تأثير هذا التاريخ في ارتباطك في الناحية الأدبية فهو الحقيقة الواحد لما يجي يتذكر فجأة تاريخ مولده ويلقيه سنة 1926 يبص يلاقي الزمن زمن طويل ومليء وحافل وإن الإنسان مش ابن مرحلة واحدة ده أصبح محمل بعبء مراحل عديدة 26 حتى سنة 70 وهي فترة مليئة بالأحداث القومية والتماعية ومن هنا يكون الحساب حساب الكاتب هل استطاع أن يعبر أن يكون صوت لهذه المراحل أو هل كيان موفق مع مرحلة من هذه المراحل ولو مرحلة واحدة طب الأسرائي. كمان بالنسبة للنشأة الأولى في القرية في الواقع آه. أنه الإنسان المصري إنسان الأرض إنسان القرية اللي نشأ فيها وده لا بد أن يكون له أيضا أصداؤه في إنتاجك الأدبي أو ارتباطك بالقضية الأدبية وربما حضرتك يمكن لو تذكر مجموعة داود الصغير كان معظمه تعبير وإنفعال بالمعايشة وبالتجربة والحقيقة الواحد بيحتار أحيانا مع نفسه في مشكلة التعبير الفني يعني هل الانسان بيعبر من اجل ان يقول شيء يعني لا يعرفه, لا يعرفه الناس ولذلك يبرر عملية الفن وعملية المعاناة الفنية ام هي عملية يعني هي رغبة واحساس بضرورة ان يعبر الفنان عن نفسه ولا يجد الا ما يمتلق به نفسه من خلال التجربة ومن خلال المعايشة فمعظم انتاجي الاول كان بالطبيعة عن الريف عن الفلاحين واذا ربطنا هذا الانتاج بالمرحلة الزمنية اللي الانسان عاشها ثم كتب عنها فيجد الحقيقة يعني ظاهرة مش موجودة مثلا في كتاباتي انا وحدي، انما في كتابات معظم الجيل وبشكل عام ارتباط يعني الادب بالمراحل الاجتماعية والوطنية اللي بيمر بيها الوطن او اللي بتمر بيها البلد طيب بعد الربط بين الفترة التاريخية اللي ارتبط بيها الميلاد المناخ البيئي اللي ارتبط بيها المولد نتحدث عن مؤثرات اخرى في الشخصية الشخصية الأدبية في الكيان الادبي مؤثرات ثقافية فكرية عامة هو انا الحقيقة بعتبر يعني استاذي الاول اولا وقبل كل شيء الطبيعة، الجو والبيئة والمناخ اللي الإنسان ولد فيه وتربى ونما وتلقى معلومات الأولى وانفعالات الأولى وأحاسيس الأولى عن الحياة وبالحياة. فأنا ما إطلاقاً لا يمكن أنسى الطبيعة كأستاذ لي في الطريق اللي اخترته ككاتب أو كأديب. أذكر انطلاقاتي في الغطان نومي على الجسر تحت الجميزة السماء من فوقي السحب بتأخذ أشكال مختلفة وألوان مختلفة الريف هو سيد الخيال ومطلق الخيال وده جزء أساسي ومهم جداً عند الفنان فابتدت يعني روح الانطلاق والرغبة في الانطلاق مقترنة بالطبيعة الجانب الآخر في البيئة الجانب الاجتماعي الجانب الاجتماعي في تلك المرحلة حيث لك أن تتصور الريف في تلك الفترة ما بين سادة وعبيد ما بين ملاك وبين أجراء حياتين يعني أو أمتين في قلب قرية واحدة وما يمكن أن يكون لها من أثر على نفسية الكاتب أو الفنان خصوصا إذا كان يعني ينتمي إلى ال الملك والفنان بطبيعته يعني اكثر الناس ارتباطا بالانسانية واكثر الناس احساسا بوجوب العدل الاجتماعي ودي كانت يعني بتمثل دافع شديد او بتمثل عنصر حيوي في تكوين الفكر بتاعي بعد فترة من الزمن ابتدت تظهر بعد ما انتقلت الى القاهرة وابتديت اكتب فابتدى الصراع الصراع بين أن يحيا الإنسان حياته ويستمتع بها وينسى قريته بما فيها وبين أن يخط طريق باعتبار أن الفنان لابد أن يكون رائد أن يكون قائد ومن هنا إن الفن في هذه الفترة بقول أنه كان انعكس الحالة للطبيعية والحالة الاجتماعية وبعدين الحالة السياسية أنا عاوز أضيف حاجة أن الطبيعة في الريف ليست فيما فوق سطح الأرض من خضرة فحسب وليست في القضية الإنسان الفلاح البسيط اللي بيلهث وراء الرغيف وإنما توجد قضية أخرى توجد طبيعة أخرى في الريف طبيعة الإنسان الفلاح المصري اللي بيختزن حضارات كثيرة جدا مر بيها طبيعة القرى بما فيها من أساطير وحكايات شعبية بتتسلل بسهولة وتشكل وجدان الفنان والأديب بتلمس أوتار فما مدى هذا اللون من الطبيعة في أدبكم كل ما ذكر هذا بعتقد أنه موجود في كثير من قصص يعني أنا من فترة بسيطة تذكرت فجأة قصة كنت يعني نسيتها خالص راحت في عالم نسال كما يقولون قصة اسمها الفانوس أذكر ان القصة دي كتبت مرتين أو ثلاثة بنهايات مختلف كتبت مرتين بنهايتين وهي كانت يعني تعكس ما مدى موقف الفنان من المشاكل الاجتماعية اللي بيعاني منها أهل قريته أو أهل بلده أو أهل وطنه وبعدين بتدخلك مثل هذه القصة في صراع مع نفسك كفنان هل أنت يعني موقفك من المعركة الاجتماعية تبشر أه هل تبشر ها هل تكون مصلح فقط أم هل تكون ثوري طب والفانوس هنا إذا رمز لموقف الفانوس طب ندي السادة المستمعين فكرة الأولى عن القصة لأنها قصة لأن أنا كيف قصة مهمة هي قصة الفانوس انا بقول ان هي انا تذكرتها فجأة بمناسبة المشروع الجليل العظيم اللي حنودخل فيه بعد شوية وهو مشروع كهربة الريف يعني لما الانسان يتصور ان بعد خمس سنين الريف وقد اصبح يعني مجمورا وسابحا في النور ده حيعمل انقلاب ضخم جدا وعظيم جدا في البشر يعني المسألة مش مسألة ظلام ونور بقدر ما هو جهل ومعرفة بقدر ما هو تأخر وتقدم بقدر ما هو رجعيه الى الخلف وهو انطلاق الى الى الامام والى افاق المستقبل فالقصة الفلوس كانت بتدور حوالين مجموعة اطفال بيلعبوا في القرية كل ليلة بالليل وبعدين حنينهم الى النور عشان يعرفوا يلعبوا فيه ويسعدوا ويفرحوا وامرحوا الأمر كان لا المبهجة الوحيدة اللي كانوا بيقدروا يلعبوا فيها ويتبسطوا اما في الظلام فكان دائما يعني الظلام بما يعني يوحي به الى النفس من مخاوف واشباح وعفريت ومثل هذه الاشياء كانت دائما لا ليهم المظلمة مليئة بالخرافات وبالاشباح ثم ثم يأتي يوم ويجدوا فوانيس بتعلق على قمم ونواصي الشوارع والحواري فيبدأ اللعب ياخد صفة الاستمرار والديمومة وتختفي حكاياتهم عن الخرافات وعن الاشباح وعن العفاريت. ثم تنطفئ هذه الفوانيس فنوس بعد فنوس فيبدأوا مرة أخرى إلى الظلام وإلى الخرافات وإلى العفاريت ويصيبهم الرعب من جديد فالرمز هنا انا بقول ان مفيش فيش حاجة اسمها فريد ولا في حاجة اسمها اشباح ولكن هو وهم وليد الظلمة الظلمة قرنة بالمجهول وبالجهل ومن هنا بتسرح الخرافات في عقلية ال... <تصفيق> الناس وفي الأطفال الاطفال بالذات عندما تتبدد هذه الظلمة كل شيء يصبح واضح ويصبح العقل واحد هو المضيء وهو الدليل للإنسان طب مثل هذا الالتزام بمرحلة اجتماعية معينة أو سياسية معينة مرحلة زمنية معينة من كفاح الأمة الالتزام ده ألا يكون عائق أمام الأديب في أن يترك شيئا للمستقبل يمد حبال للمستقبل لأن مهمة الأديب ليس مخاطبة الفترة الراهنة فحسب وإنما التمهيد أيضا للأجيال القادمة يمد إيده لها هو يعني الحقيقة يعني ده بيكس حاجة ان باعتبار ان الاديب ابن مرحلته فكان لابد ان الاديب في هذه الفترة يكون ملتزما باعتبار ان امامه قضية اجتماعية لابد ان يواجهها اذا كان يريد ان ينال شرف الكاتب باعتبار ان الكلمة والتعبير سلاح هل هذا السلاح الى اي مدى يجب على الفنان انه يستعمل هذا السلاح انت عندك عدوك عدو بيمتص عرق الفلاح في هذه الفترة عدوك جندي مدجج بالسلاح وممثل في الاستعمار الانجليزي عندك ملك عندك رجعية قوية عاتية ان يأخذ الفنان يعني الطابع الطرفي الطابع الانساني الخفيف الرقيق بعتقد إنه لا يعتبر نفسه في قافلة المكافحين وده كان مفروض على أي كاتب في هذه الفترة أنه هو يكون ملتزم وتكون قصته يعني كالطلقة في صدر قضية من القضايا يسرها ويفجرها ويدعو جميع الناس إلى أن يأخذوا موقف فيها وده تقدر تعتبر إن ده كان قمة ظهور هذا الاتجاه الواقعي الملتزم ظل حتى يعني هو كان اشتعل بعد الحرب العالمية التانية بعد 45 و 46 و 47 و 48 وكانت الحركة الوطنية جياشة في قلب البلد استمرت حتى بعد ان قامت صورة 52 لان صورة 52 ولدت لكي تجد نفسها ضد في حرب مع المحتل ولدت في قلب المعركة في قلب المعركة أي ملتزمة أي ملتزم ظل هذا الالتزام منعكس على الأدب المصري في اعتقادي مش على قصصي أنا على قصص الجميع ظل هذا الالتزام واضح حتى معركة ستة وخمسين وحينما جل آخر جندي إنجليزي عن البلاد في اعتقادي حدثت تحويلة جديدة في القصة المصري وهذه التحويلة اه برضو في اعتقادي يعني بتخيل الاديب انه احساسه بانه حقق انتصار خرج الانجليز تحقم الاقطاع ابتدى الشعب ياخد زمامه في ايده قضية الاشتراكية شعار الاشتراكية اصبح مطروح على الجميع لم تعود جريمة ان يهتف الانسان بالاشتراكية كل هذا في اعتقادي احدث راحت عصاب بالنسبة للكاتب أو للأديب ومن هنا في رأيي ابتلعت أزمة جديدة في القصة أو الرواية المصرية ما عرفش يعني توفئني على هذا أو لا أنا عايز أستمر يعني في في هذا الاتجاه على أساس إن الأدب أو بمعنى القصة أو الرواية دخلت في مرحلة مرحلة, مرحلة, مرحلة, مرحلة جديدة من البحث أنت كنت ملتزم بقضية وكان عندك نوع من الانفعالات الحادة اللي بتملأك بالمشاعر وبالرغبة في الكتابة لأن المعركة واضحة قدامك والعدو واضح قدامك الآن أنت رجل تضع يدك في يد الصورة من أجل تطبيق الشعارات الاشتراكية بعد المساهمة اللي ساهمت بيها الطبيعة في إنتاجك الفني في تكوين إنتاجك الفني وبعد مساهمة الطبيعة ومساهمة المرحلة التاريخية اللي نشأت فيها هل تعتقد أن هناك مساهمات أخرى في تكوينك الفكري والثقافي؟ ولتكن مساهمات فكرية والله المساهمات الفكرية ما في شك هو الإنسان ما هوش يعني الفنان أو يعني نبدأ بالتراث الكاتب مش نبت شيطاني يعني هو امتداد يعني لما قبله هو امتداد لما قبله ولكن برضو عاوز يعني بك للنقطة اللي فاتت على أساس إن جيلنا جيل آه آه الأربعينات مولد داخل قضية وداخل معركة فوقعوا في مطب هذا المطب إنه, أنه خلاه في مواجهة الأحداث في مواجهة العصر في مواجهة أوروبا أو الغرب الغازي الغرب الغازي فإحنا جلنا في اعتقادي أنه اهتم أكتر بالثقافة الحديثة أكثر ما اهتم بالتراث وهذه كانت إحدى خطياء أو كانت إحدى نقط ضعف. يعني أنا بدي أقول أنه في المراحل في الأولى لبلورة القومية عادة بيكون التراث في حالة رواج ابتعاث التراث واستشراف مواضيعه واستلهامها منه لكن زي ما ذكرت أنه المرحلة كانت لها مقتضيات عاجلة وسريعة تحجب عنكم التعمق في التراث لكن فن القصة والرواية بيقال أنه فن حديث على الفكر العربي وبالتالي لابد من وجود رواد عرب ارتادوا الطريق عن طريق اللجوء إلى الغرب أو الاطلاع على الثقافة الغربية ووجود رواد أجانب أعني أن الفن القصصي وصل إما عن طريق مباشر أو عن طريق غير مباشر فنتحدث عن الطريق الغير مباشر أولاً والله شوف يعني هو في التراث بتاعنا انا بعتقد انه يعني ما الرواية او القصة بياش غريب علينا اه انا مثلا اه عصرت ايه على اه ملحمة جلجامش اخيرا وهي ملحمة اه عربية اه اه وملحمة قديمة لقيتها شحفة فنية غاية في الابداع وغاية في الجمال طب ندي السادة و... المستمعين فكرة عنها فكرة ملحمة جلجامش هي ملحمة جلجامش ملحمة عراقية يعني توغل في القدم الى زمن طويل وهي تدور حوالين بطل نصف انسان ونصفه اله وبيدخل في معركة من اجل تحقيق أو اكمال أولهيته. أي هو يبحث عن الخلود الانسان حينما يبحث عن الخلود ويجتاز المفاوز والمغاور والبحار والجبال والمحيطات وبيدخل في صراعات بشرية وصراعات حتى مع ذاته حتى يصل الى حقيقة بسيطة جدا وهي ان الانسان ما لم يكن مرتبط بواقعه ويعمل من اجل تغيير حياته وحياة الاخرين من اجل الافضل فيعتبر نفسه انه بدد حياته دام الموت مفروض على الانسان فلابد ان يقضي حياته وينفقها على اعظم مستوى يمكن ان يحققه بها وان يرتبط بالحياة كأنه يموت دخل بالك كأنه يعني سيعيش أبدا، ها؟ ويرتبط بالحياة أيضا كأنه يموت غدا. يعني وبعدين من الناحية الفنية تجد إن هي مبنية بناء درامي عظيم. يعني فيها ألوان من الصراع وفيها ألوان من إصارة التوقع بالنسبة للقارئ. وبعدين من الناحية من الناحية الشعرية موهية ومشحونة شحنة عظيمة. حتى يعني أني يخيل إلي ان الأودسة بتاع اليونان الأودسة بتاعت اليونان من الجائز جدا أنها تكون منقولة عن, عن جلجامش العراقية هو في الواقع موضوع يستحق أن يثار وأن يبحث فيه ونريد أن نتحدث عن السابقون عن السابقين عن أنا بعتبر كمان يعني بجوار هذا التراث القديم ومثلا القرآن بعتبره يعني تراث ضخمة وخاص وموغل في نفسياتنا ومشاعرنا الباطمة والظاهرة دون أن ندري جميعا ده بعتبر جزء لا يتجزأ من التكوين طب من الكتاب الأجانب و... هو قبل الكتاب الأجانب أنا أحب يعني أشيد من الكتاب الحديثين العرب يعني أشيد بعاطفة وبحب وبحنين جبران خليل جبران ده قضى معي أو قضيت معه فترة طويلة من فترات حياتي وكان تقريبا هو الموجه لفكري وهو المؤكد لارتباطي بالفن في فترة من الفترات وزي ما حضرتك عارف هو شاعر وهو قصاص وهو رسام فلعب دور كبير جدا في تكوين الفن فيما اعتقد يعني. عندك مثلا السلسة لما موسى السلسة لما موسى رائد فكري من روادنا المصريين ولعب دور كبير مش في تكوين الفكري انا الوحدي في تكوين جيل باكمله ونعود الى الاجانت <تصفيق> نعود الى الاجانب الحقيقة يعني الكاتب الاجنبي بيصير في نفس الانسان مشاعر يحلو للانسان ان يقف عندها حبك للكاتب الاجنبي تجد انه بيحرك في نفسك مشاعر اعظم احيانا مما يحركه حبك للكاتب المصري او الكاتب العربي لماذا؟ لأن الكاتب المصري أو الكاتب العربي أنت ابن أرض وحدة ومرتبط بمكان واحد وزمان واحد ومشاكل واحدة إيه وتجد إيه لما أنت مع كاتب مصري أو كاتب عربي بترتبطه في قضية واحدة ده شيء طبيعي أما ان تجد نفسك مرتبط بكاتب أجنبي لا تعرفه ولم تزوره في مكانه وبلغة أخرى وتجد مرتبط معك في قضية واحدة وهي قضية الإنسانية قضية العدل قضية المساواة قضية العظمة الإنسانية تجد هذا الرباط رباط عظيم وجميل ويسعى الانسان دائما انه يتعرف على الكتاب الاجنب حتى انا بعتبر كلمة كاتب اجنبي يعني ما هيش لطيفة يعني كلمة الاجنبي بالنسبة الكاتب وانا ما عرفش يعني هل هو المقصود الذي يكتب بلغة اجنبية آه عن, بلغة اللغة عن, عن اللغة آه نعم انما انا لا اعتبر اطلاقا انه اجنبي بل بالعكس تتأكد الربطة الإنسانية بين الانسان وبين الكاتب الذي يعني يقتن بلاد اخرى غير بلاده من الكتاب الاجانب ان الواحد يتأثر بهم جدا آه عندك آه مجموعة الكتاب الروس القدامى تولستوي ديستوفسكي جوركي تشيكوف انا بعتبر ان اكتر انسان او اكتر كاتب تأثرت به من هؤلاء تشيكوف برقته ونبله وعاطفيته وموضوعيته في نفس الوقت وده يعني الواحد لا يستطيع يعني ان يوفي قدر تشيكوف في نفسه حق من ناحية المتعة التي امتعها لي، لان الكاتب لما بيستمتع بكاتب اخر مش بيتعلم منه فقط بل بيستمتع به دي عظمة الكاتب لما يؤثر فيك يعني لا تجلس امام استاذ وانت تهاب وتخاف ده بيحكي لك كأم او كجدة بشكل حنون لطيف بخبرة بموضوعية دول مجموعة الـ الـ الكتاب الـ الروس القدامى زي ما قلت لحضرتك اذكر مثلا كاتب زي هيمينجوي اذكر مثلا ويليام سرويان اذكر آه آه آه آه آه الاسماء يعني بي الواحد بين يعني بينساها نعم وبعد مرحلة الالتزام اللي كانت مطروحة فيها قضايا اجتماعية وقضايا وطنية ألاحظ أنه طرحت في المرحلة الجديدة قضايا أخرى أي أن كل مرحلة بتأتي بتطرح قضاياها وكأن على الإنسان باستمرار أن يناقش ويناضل ويصارع فدلوقتي إحنا في مرحلة تفتح على العلم مرحلة إعادة نظر في العلاقات الإنسانية م. فألاحظ أنه في مسرحيتين من مسرحياتك تحدثت عن العلاقة بين الرجل والمرأة قضية العلاقة هو الحقيقة أنا بعتبر أن أكثر العلاقات طبيعية في الحياة هي علاقة الرجل والمرأة وإذا كانت هذه العلاقة الطبيعية علاقة فاسدة علاقة غير قائمة على أساس سليم وصحيح فالحياة حتى حياة المجتمع نفسه اختبأ حياة فاسدة في اعتقادي ولذلك أنا بعتبر أن دي الخلية الأولى للحياة الاجتماعي، ومن هنا اهتمامي بتناول علاقة الرجل بالمرأة في مسرحية المرأة التي تكلم نفسها كثيرا نجد الرجل بيطالب زوجته بأن تكون أخلاقية وفاضلة وعفيفة وطاهرة ولا غبار عليها في أي شيء أما هو فلا يطالب نفسه بأي شيء لأنه السيد لأنه المالك لكل شيء لأن الرجل هو كل شيء هو غير معترف بأن المرأة كيان مقابل له ومن هنا الخلل الاجتماعي اللي بيحصل ومن هنا التخريب اللي بيحصل ايضا في نفسية المرأة وبالتالي في نفسية الرجل لان زي ما قلنا ان العلاقة هذه العلاقة الطبيعية مش أي على اساس سليم حتى في طيور الحب ايضا ولو انها قضية مختلفة فالبطل بتاع القصة هو كل العالم الكون يدور حوله هو فلك يدور حوله الأجرام وتدور حوله زوجته فهذه العلاقة بتهمني جدا وأنا أدعو باستمرار إلى قضية هي قضية قديمة ولكن الناس تظل قضية حيوية وقضية ملحة عندنا في هذا المجتمع قضية تحرير المرأة من قبضة الرجل بمعنى ألا تكون شيء مجرد شيء بيملكه ويقتني من الملاحظ أنه في خلال طرح هذه القضايا قضية العلاقة الجديدة تصورك للعلاقة التي ينبغي أن تقوم في المجتمع الحديث بين الرجل والمرأة بلاحظ أنه في إطار عام بتتحرك فيه المسرحية سواء كانت مسرحية الطيور الحب او المرأة التي تكلم نفسها كثيرا فهو اطار سياسي اه ده يعكس الكلام او يؤكد الكلام اللي قلناه الاول وهو انعكاس الحالة الاجتماعية او المرحلة السياسية اللي بيعيشها الاديب على انتاجه اي ان القضية السياسية كانت ملحة على الاديب وعلى الفنان فلا بد ان تدس انفها في كل موضوع بيدخل لأن السياسة لها تأثير على البيت على اللقمة على التعليم على اللبس على العلاقة النظام السياسي للبلد هو في النهاية على المجتمع كما أن المجتمع بيؤثر في السياسة خصوصا إذا كان أبطال المسرحية لهم علاقات أو لهم صلات أو لهم أدوار سياسية سابقة أو حلم بأن يبقوا لهم أدوار في السياسة كيفما كانت هذه الأدوار يعني. يعني عندك مثلا في المرأة التي تتكلم نفسها الرجل يبحث عن دور سياسي ولكن بشكل انتهازي الرجل في طيور الحب يبحث عن دور سياسي من قلبه فعلا يعني يود أن ينتمي ويود أن يلعب دورا سياسيا بعد أن تحققت جميع الأمال من ناحية القضية الوطنية ومن ناحية فرض شعار الاشتراكية في البلد ومن ناحية تعطيم الإقطاع ومن ناحية طرد الملك هذا بطل يبحث عن دور جديد يلعبه ودي عمق مأساة المسرحية ومن حولها بنرى البطل في أزمته وكيف يتصرف في هذه الأزمة مع زوجته من ضمن قضايا الأديب المعاصر في الفترة الحالية التقدم العلمي الإنجازات العلمية اللي بيتعرض لها كل يوم الإنسان فتأثير هذه المؤشرات العلمية الجديدة في الرواية والله أنا أعلم أنه لكم محاولة من هذا النوع في رواية العودة إلى الحياة أو العودة للحياة اللي نشرت مسلسلة في مجالة صباح الخير بعد النجاح في تجربة القلب الصناعي زرع القلب الصناعي تخيلت أنه النجاح ده تم يعني ما في شك ان الانطلاقات العلمية يعني بيبقى لها تأثيرها على الفنان بل يعني اكتر من هذا انها وصلت الى حد ان الانسان لما وجد هذه الانطلاقات وهذه الانتصارات المزهلة انا جاء عليها لحظة فكرت ان انا يعني ابط الكتابة بمعنى ماذا يمكن ان احققه للإنسانية وللبشرية او لدائرة القراء اللي اللي بيكتب ليهم من, من انطلاقات ومن اشياء مفيدة بجوار هذه الانطلاقات وهذه الانتصارات العلمية المزهلة العظيمة يعني الواحد لما ميجي ارى احيانا مش قصة علمية اكتشاف تجربة علمية تجربة علمية يجد فيها من المعلومات ومن الحقائق ومن العنصر الإساري والممتع والجذاب ما لا يوجد في القصة الأدبية أو حتى القصة البوليسية يعني تجربة بقاء تلاتة في قلب سفينة فضاء موجودة على الأرض لا تتحرك ولكن يعيشوا في جميع الظروف التي يعيش فيها رواد الفضاء الجوي ويقيموا في هذه السفينة مدى سنتين دون أن يخرجوا من هذه السفينة وعليهم بالطاقة المصحوبة معهم من الطعام والشراب والملبس وإلى آخره هذه الطاقة التي تحتملها السفينة الفضائية عليهم أن يستمروا مدى السنتين بهذه الكمية المحدودة وعليهم ان يحولوا جميع يحولوا مادة الى مادة يعني لابد ان يكتشفوا طعامهم من المواد اللي موجودة عندهم بيلجأوا الى زراعة في قلب السفينة الفضائية يعني زراعة نباتات في بيوت زجاجية بيلجأوا بعد المية ما بتخلص عاوزين يشربوا يلجأوا الى البول يعني بولهم بيحللوه الى عناصره الاولى ويعيدوا تركيبه من جديد حتى يحصلوا على ماء نقي سليم وصحي ويشربوا منه فمثل هذه التجربة وبعدين الارادة الإنسانية انه يظل حبيث سفينة فضائية لمدة سنتين الإرادة الإنسانية في إنه لا يرى بشر إطلاقاً على مدى السنتين هذا النضال الإنساني العظيم هتلاقي أجمل منه في القصص الأدبية اللي احنا بنتبعيه ومن هنا يعني رائحة الـ الـ الهائس اللي الإنسان أو الكاتب أحياناً بيحس بيها أمام عظمة العلم وإبهاراته وإنجازاته نعم. في العودة للحياة قصة العود الحياة أي على تيمة علمية حقيقية وهي نقل القلب ولكن هي الموضوع الرئيسي معتمد اساسا على الأرضية أيضا السياسية. هو أنا خطر بذهني لما قرأت هذه الرواية أنه في حالة ما إذا تم نقل القلب من جسم إلى جسم. هل ستنتقل المشاعر هل سيحدث تغيير في المشاعر أي القلب ودورك مضخة هو علميا معروف أنه دورك مضخة لكن دوره الأدب دوره في الفن هو القلب موطن المشاعر والأحاسيس م. في تصوري أنه الإثارة قضية أن الإنسان بيتقدم علميا ولكنه في حاجة إلى أن يدرس الجانب الإنساني أمام كل تقدم علمي في مقابل إحراس تقدم علمي يوجد جانب إنساني م. ده كان تصوري للرواية آه. آه. وهنا القلب مفهومه مفهوم الحس والمعرفة والجانب الروحي في الإنسان أيضا أنا تصدت بالقلب الجديد البعث إنسان كان على وشك الموت ثم يعود إلى الحياة من جديد فكيف يتصرف في حياته هذه؟ وكيف سيتصرف الآخرون حياله إذا هذه المعجزة الجديدة معجزة البعث فمن هنا تقييم الإنسان لحياته وكيف يجب أن ينظر إليها ويتمسك بها إلى أي مدى يتمسك بها وإلى أي مدى يرتبط بالقيم العظيمة والمجيدة في الحياة على ضوء الظروف الجديدة والقضايا اللي بتطرح نفسها الكاتب هقدر أعرف المؤشرات لإنتاج الأجيال القادمة في موقعك بيتيح لك العمل إنك تطلع على إنتاج الأدباء الشبان واللي بيكتبوا القصة القصيرة والمسرح والمحاولات الأدبية نقدر نحدد مؤشرات بيسيروا عليها والله من خلال يعني كان من التكهن هو من خلال القصص اللي الواحد بيقراها لشبان الجدد بيجد فيه اتجاهين وده برضو بيعكس لك ان الجيل الجديد ما هوش طالع برضو شطاني انما هو طالع ايضا اه امتداد اه في مجموعة من الكتاب الجدد قائمين على التهويمات الدخول في النفس والدخول في الذات والقوقعة والبعد عن العالم الخارجي بمشاكله تحت سطار ايضا ان المشكلة الاجتماعية حلت وان الكتاب السابقين سبق ان كتبوا في معارك الفلاحين ومعارك العمال والمعارك ضد الانجليز وضد الاحتلال والاخرى فعليهم ان يرتادوا ارضا جديدة اين هذه الارض لم يجدوها بعد ومن هنا لم يجدوا غير التهومات والبكائيات الزاتية في مجموعة اخرى هذه المجموعة تعكس الاتجاه الواقعي الاتجاه الالتزامي بمعنى احساسهم العميق بمشاكل المجتمع وان اذا كان شعار الاشتراكية اصبح شعار اكيد وشعار لا نقاش فيه ولكن الاشتراكية ليست شعارا فحسب بل نضال وكفاح من اجل تحويله من شعار الى تطبيق ولذلك تجدهم في قصصهم مهتمين جدا بالمشاكل الاجتماعية والارتباط بالنمازج اليومية والواقعية والمباشرة الموجودة كذلك ارتباطهم بالمعركة الدائرة بين وبين الاستعمار ممثلة في الصهيونية في اسرائيل وامريكا قرأت قصة في منتهى الجودة قصة تدعو وبشكل فني جميل جدا إلى أن نأخذ من العلم آآ شعار آآ في البيت في الغيط في الجبهة ومكتوبة بطريقة جميلة جدا هو النفس الإنسانية باستمرار حقل بكر وستظل حقل بكر يرتاده كل واحد إلا إنه في تيار عالمي يتجه نحو الغموض نحو ما أسميته بالتهويمات لأنه ولهم في ذلك تبريرات كثيرة منها أن التجربة الإنسانية الحديثة معقدة منها أن طبيعة العصر الحديث لم تعد تحتمل التقريرية والمبشرة، منها أن النفس الإنسانية في حاجة وما تزال في حاجة إلى استشراف على ضوء التقدم العلمي في خارجها إلى آخره هو يعني أنا أعتقد أن هذه التهويمات ترجع إلى عدم الوضوح عدم وضوح الرؤية أمام الفن. وهذه مشكلة وهذه أزمة يوم الموضوع بيتضح قدام الكاتب يوم بيبقى طريق واضح بيعبر بشكل فني سليم ومتين وبيصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس برنارد شو كان يقول لك الموهبة في الوضوح الموهبة في البساطة بينما بعض الناس بيعتبروا ان البساطة سطحية لا وليس يعني كونك انك انت تكتب حاجة غير مفهومة فيبقى معنى زلك انك انت عميق او ان انا عميق لا. لا هو اللي نقصده بالغموض هو الغموض الفني الغموض الذي يخدم ناحية فنية الغموض؟ ليس الغموض الذي يصل الى حد التعمية وغير مبرر فني ده مستبعد انما هو الغموض الفني ما هو؟ بمعنى وجود مساحات بيضاء وجود ظلال <تصفيق> آه يعني هي تعتبرها ظلال رفرفات ألوان في الحواشي في خطوط تدي الصورة يعني شعريتها ورقتها والحلم شبحية الحلم يعني تكون متوفرة في القصة ولكن في النهاية لابد من ان الإنسان يفهم الكاتب عاوز يقول إيه يفهم لكن ما يمنحشي لكن من هذا الاتجاه أن العمل الفني ما يمنحش نفسه عند أول اقتراب وإنما بيتمنع ويستعصي على القارئ وبقدر هذا التمنع والاستعصاء تكون اللذة وبالتالي يكون هذا الغموض إثراء للتجربة الإنسانية وله مبرراته أنا في رأيي حتى يعني هذا الغموض لابد أن يكون بوعي من الكاتب لأن الكاتب كرجل كرجل صاحب صنعة لابد أن يدرك أن هذه المنطقة في قصته غامضة وأنه يريد أن يدخل في منطقة من الغموض ومن من التي تأكيدا للخط أو للشخصية اللي هو أو للفكرة اللي عاوز يقدمها الغموض خارج رغما عن أنف الكاتب وده يبقى في رأيي أنه أسوأ أنواع الغموض وبيعكس عدم مضوح الرؤية زي ما قلت امام آه الكاتب آه الغموض تقدر تقول مثلا زي الرمز نعم الرمز احيانا يبدو الرمز يضعك في منطقة الغموض منطقة التهويمات الخفيفة الشاعرية المجنحة في لحظات مسائية معتمة ثم بعد ذلك يا إما يحل الظلام أو يحل الضوء الباهر، نعم. أما أن تكون هذه الم... يعني هذه اللحظة هي د دا... هي الدوام بالنسبة للعمل الفني، فأعتقد إنه يعكس عدم وضوح الرؤية للكاتب بالنسبة لموضوعه. وتوجد برضو ظاهرة أخرى في الكتابات الجديدة علاقتهم مع اللغة. اللغة دي بقى قصة كفاح الكاتب مع اللغة دي قصة كفاح طويلة ورهيبة ومريرة وممتعة في نفس الوقت باعتبارها الأداة الأساسية والأداة الرئيسية ووجه من وجوه صراع الكاتب مع اللغة أنه عاوز يضمن حاجتين يضمن البلاغة في التعبير وفي نفس الوقت البساطة البساطة بمعنى ان نوصل الى اكبر عدد ممكن من القراء. العمق مع البساطة نعم نلاحظ انه معظم الشخصيات في مسرحياتك وفي قصصك اللغة الدارجة او اللهجة الدارجة دي مشكلة بقى متعلقة الحقيقة برضو ترتبط في ذهن الكثيرين بقضية التوصيل توصيل العمل الفني وقضية الوحدة القومية باعتبار ان اللغة العربية هي القاسم المشترك وهي الميراث الثقافي اللي بيلتف حول العرب آه. ودي ما افصلهاش عن قضية الالتزام احب اعرف آه. آه. موقف هي آه. الحقيقة مشكلة جديرة فعلا بالوقوف وبالإصارة واذكر مرة وانا في العراق ذهبت لمشاهدة احد إحدى المسرحيات كانت المسرحية بالعامية العراقية الحقيقة لم افهم شيئا من المسرحية وها باللغة العراقية الدرجة يومها سألت نفسي وجدتني قدام حقيقة رهيبة ان اللغة العامية المحلية هي لغة مقصورة ولغة محدودة فعلا ولغة اقليمية جدا بمعنى ان حتى الاديب مق يعني مقبور فيه مدفون في قلب لغته الدرجة سألت نفسي هل بعد هذه التجربة الواقعية العملية لما اعود الى مصر واكتب مسرحية هل ايضا هكتبها بالعمية المصرية نعم كان هذا سؤال سؤال فيه تحدي ومع ذلك بعد ان عدت وكتبت كتبت باللغة العامية المصري باللهجة الدارجة باللهجة المصرح. الدارجة في اعتبارات في اعتبارات اولا المسرح هو أساساً مرتبط بجمهور يعني غير القصة والكتاب الكتاب جمهوره أوسع وأشمل جدا المسرح أنت تكتب لجمهور لجمهورك المباشر بقضاياه المباشرة مهما كان فيها من إطار إنساني ومهما كان فيها من نغمات عالمية شخصياتك بتستمدها من الواقع المصري المسرح بيجيب الشخصية شخصية حية على المصرح ليس فيها مهما كان فيها من إهام إنما بعد لحظة بت... ب... بتيجي هل بتتجاوب مع هذه الشخصية الشخصية دام وقفت وتكلمت بلسانها قدامك اذا ما تكلمتش بلسانها الحقيقي بصرف النظر عن طبقتها ان كانت طبقة فقيرة او غنية مثقفة او لا لابد ان الشخصية تتكلم بلسانها اذا لم تتكلم بلسانها فتحس ان المسرحية مهزوزة ان الشخصية مهزوزة التجاوب بيبقى قليل وخصوصا اذا تعرضت للموضوعات الواقعية والاجتماعية المباشرة بتجد ان شخصيات شخصيات غريبة وشخصيات غير متفاعلة مع الجمهور دي, دي ناحية الناحية الاخرى المسرح توجيه مباشر بمعنى ان يجب ان انا اكلم جمهوري بلغتنا المشترك بلغتنا السريعة التي تؤدي إلى التفاهم وإلى أن يحدث الارتباط السريع بين الكاتب أو بين بالتالي بين الممثل أو بين الشخصية وبين الجمهور. هو في رأي بيارة أن هذه الأدوات أدوات الاتصال لها بجانب المتعة وظيفة في صقل الذوق العام وتقريب اللهجات العربية بحيث نصل إلى لهجة مشتركة من خلال هذه الوسائل هو الحقيقة كل ما الكاتب خرج من نطاق المشكلة الاجتماعية المباشرة والواقع المحلي الضيق وجد أمامه الفرصة إلى أن في المسرح يستعمل اللغة الأشمل لغة العربية الفصحى الأشمل ومن هنا بيضمن الجمهور المحلي والجمهور الأوسع الأشمل القومي ولذلك ان مثلا المسرحيات التاريخية المسرحيات التاريخية والموضوعات التاريخية وشخصيات تاريخية وأحداث كونية عالمية تجد أنها قابلة جدا لللغة الفصحى واللغة العربية وتستطيع أن تقيم بها شخصياتك كما تشاء وتستطيع أن تدير الدراما والصراع التي تحتويه بمنتهى القوة ومنتهى البساطة والسهولة وتصل إلى الجمهور ومن هنا بتضمن جمهورك المحلي وجمهورك الأشمل والأوسع فأنا وحى قسمين المسرحيات الاجتماعية المباشرة ذات الواقع المحلي المباشر والمسرحيات الإنسانية أو التاريخية ذات الطابع الإنساني الكوني الشامل بتضطر في النوع الأول أنك تخاطم جمهورك على حسب شخصياتك المحلية الواقعية في الأخرى بتضطر أو مش بتضطر وباختيارك وأنت سعيد بتلجأ إلى اللغة الأشمل والأعرض والأعم إذن فإن استخدام اللهجة الدريجة في المسرح هو ضرورة بتمليها ظروف المسرح البيئة. وظروف البيئة وظروف كون المسرح معلم ومخاطب مباشر للجماهير في القصة ما هي الضرورة التي تدفع الكاتب لاستخدام اللغة الدارجة في القصة تجدها أيضا في القصة مقتصرة على الحوار أيضا أه إلا إذا قلنا أنه حرص على الواقعية الواقعية هنا بمعنى صدق نقل الشخصية نقل صادق أما الواقعية ليس بالمعنى الفوتوغرافي السطحي لا الواقعية بمعنى أن أنا أستطيع أن أجسد لك الشخصية كما هي عملية الخلق وفقط في الحوار تجد هذه الملحوظة سائدة في معظم القصص أما بقية السرد فهو باللغة الفصحة نعم. وده بعتبر أنه مقتضى فني ماهوش مقتضى لغوي لأن الذي يستطيع أن يسرد بالفصحى يستطيع أن يسرد حواره أيضا بالفصحى ولكن في اعتقادي أن الشخصية حينما تنطق غير ما الكاتب حين يكتب ويسجل ويخطط للشخصية هو في الحوار الذي دار بين المدرسة الواقعية وبين الرد عليها كان موقف الرد بأن الواقعية تكون واقعية نفسية واقعية موقف واقعية اجتماعية واقعية نفس الشخصية انا بعتبر ان الواقعية الواقعية عملية اعادة خلق من جديد لانك لست مصور فبتسجل وانما انت تعيد موقف بحيث ان القارئ لما بيقرأ القصة بيعايشه معايشة حقيقية وصادقة وبالكامل لدرجة انه بينفصل عن كل العالم وبيعيش لحظة القراءة كأنما هي لحظة حقيقية معاشا فالمسألة مش مسألة واقعية او مسألة رمزية بقدر ما هي مسألة قدرة الفنان على تجسيد الموقف الذي يريد ان يقدمه او على توصيل الفكرة التي يريد ان يوصلها ليكن واقعيا ليكن سرياليا ليكن كيفما يكون المهم أن يوصل لي ولا أستطيع أن أنا أفضل الواقعية على الرمزية أو رمزية على الواقعية المقياس هنا الصدق والقدرة على التوصيل وتحريك المشاعر والإنفعالات لسيادتكم تجربة قصصية نستحق الوقوف عندها عني قصة النهر فهي من القصص القليل في الدعوة إلى السياحة الداخلية في بلدنا والتعرف على النيل أبو مصر العظيم النيل الخالد إحنا قصة النهر يا الحياة كانت رحلة عظيمة ورحلة ممتعة والإنسان لما يبى يتذكر ما قابلوا فيها وما عانا فيها يتردد مليون مرة في إنه يعيدها مرة أخرى ولكن هي كان لها الفضل الحقيقة ان الإنسان يشوف فيها بلده. رغم أننا ذكرنا في مستهل البرنامج أن الطبيعة هي الأستاذ كانت بالنسبة لك الأستاذ والمعلم ورغم أن الطبيعة بتعتبر جزء أساسي من أدب الرحلات إلا أنه لوحظ أن تجربة النهر كانت تقريبا خالية من وصف الطبيعة المصرية الحقيقة أنا يعني أعترض على هذا بشدة لأن رحلتي في النهر في قلب الطبيعة ذاتها في قلبي مركب في قلب الطبيعة فماذا سأصف في الطبيعة؟ أنا في قلب التجربة ذاتها وجدتني فجأة مع البشر مع الناس فوجئت بأن النهر ليس مجرد حلم ليس مجرد سياحة داخلية رومانتكية وإنما هي فعلا معركة معركة صراع ضد الطيار ضد الرياح ضد الحر ضد الجوع أحيانا ضد الخوف، ضد الظلمة. دي النهر، ودي حياتنا. النهر بعتبره قص يعني قصة تمجيد للإنسان وللبشر العايشين على النهر، وليس قصة الاثنين مثقفين اللي خرجوا وتفرجوا على بلدهم. هو من الواضح أن في القصة تركيز على غربة المركبة، فهم في سفر دائم وحنين دائم. التركيز على داخل الشخصيات وليس على الإطار الذي تتحرك فيه هذه الشخصيات ما يعني تقصد ايه بالإطار؟ هل الإطار هو السماء؟ الإطار الجبل بعتقد أن الجبل وصف والجبل كان بطل في الرواية المية النهر الهواء ملك الريح الأساطير كل هذه الأجواء الطبيعية أعتقد أنها متوفرة في النهر رياح الخمسين عاصفة الخمسين لم قامت وهبت وكان لها أثارها الكبير في مسار الرحلة أيضاً ده بعتبرها جزء من الطبيعة أيضاً نعم هذه التجربة تجربة الكتابة عن النهر أظن أنها كانت امتداد للعمل الصحفي لا شك أنها كانت تجربة الأساس فيها المجلة التي أعمل فيها وهي مجلة صباح الخير نعم ومن هنا أعتقد أن أحيانا للعمل الصحفي فضل كبير بالنسبة للكاتب ان الصحافة بتمكنه من الانطلاق ومن التعرف على بلاده ومن الارتباط بمشاكل عديدة ومن الالتصاق بنمازج كثيرة من الناس في نفس الوقت طبعا في هناك دعوة بتقول ان الصحافة كثيرا بتغري بالسهولة وبالسطحية ودي بقى مشكلة الفنان ومعاناته مع نفسه اذا كان بيعمل فيه وكل عمل له مزالق له مزالق وعلى الفنان ان يتجنب م. هذه المزالق من مزالق الكتابة الصحافية التناول السريع البساطة م. الشديدة م. محاولة وضع الجمهور في الاهتمام الاول وعلى حساب العمل الفني الى اخره دي قضية الفنان مع نفسه. الفنان الذي يعمل في الصحافة هذه هي قضيته وبعتقد ان يعني خلال المدة الطويلة اللي اشتغلتها في الصحافة ده كان الصراع الاساسي كان صراع الاساسي بين ان اكون صحفيا وبين ان اظل كاتبا وفنانا شكرا لضيف حلقتنا لهذه الليلة الاستاذ الفنان الأديب عبد الله طوخي. حتى نلتقي سيداتي وسادتي في حلقة أخرى. أرجو لكم وقت طيباً والسلام عليكم ورحمة الله. مع الأدباء برنامج من إخراج بهاء طاهر. وقدم لكم هذه الحلقة محمود عنان.